117. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون 118. لما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين 119. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا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 119. إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون 110. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين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 117. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كموه, فأسقينا كموه وما أنتم له بخازنين 118. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون 119. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين 110. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم 111. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون 112. خلقناه من قبل من نار السمو، وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حميم مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من الروح فقعوا له ساجدين.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 قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال تخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم 113. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين 114. إلا عبادك منهم المخلصين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 لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين 117. ونزعنا ما في صدورهم من غل إكوانا على سرر متقابلين 118. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين 119. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم 119. وأن عذابي هو العذاب الأليم 110. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون 111. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على ام السني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمه ربه الا الظالمون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين 111. إلا آل لوطن إنا لمنجوهم أجمعين 112. إلا امرأته قدرنا إن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 فأسرِب أهلك بقطعٍ من الليل والتبَع أدبارهم ولا ينتكِت منكم أحدٌ ومضوا ومضوا حيث تُمَرُونَ وَقَضَيْنَا إلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَهَا أُلَاء إِمَّا قَطُعٌ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 قال هؤلاء بنات إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فاجعلنا عاليها سافلها وأمضرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم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 وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مسبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون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 119. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم 110. فوربك لنسألنهم أجمعين 111. عما كانوا يعملون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 فسبح بحمد ربك وكم من الساجدين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين.